Uh, -huh. لا برحمن رحيم طه ما أنزلنا عليه له ما في الدماوات وما في الأرض بسم الله الرحمن لا تذكيرة لمن يخشى إلا تذكيرة لمن يخشى ت ò a bawan sa أماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهر بالقول لا هو يغلب السراء خبأ. وما في الأرض وما بينهما وما تحذى تترى <تصفيق> ta ga bilเขา ni pa la la một si taiuyên La ho l لتاك حديث موسى وغلتك حديث موسى الان إنك الوال المقدس، وأنا خطاتك، وأنا خطورك بس سميع، وأنا دورك بس سميع لما يوحى. كبت سمع لما يوح وأنا صورتكبت سمع لما يوح يا أبو سيئ إني أنا ربك فأخلان عليك إنك بالعار المخدر سيطوئ وانا اخترتك وانا اخترتك فاستمع وانا اخترتك فاستمع ترتك فاستمع لما ينقى أكاد أخفي ذا لتجدى كل نفس بما تستعى فلا عن مجاما لا يؤمن بها فلا يصبنك عن مجاما لا يؤمن بها واتبعها تَرَدَّدَ وَأَمَّا تِلْكَ بِأَمِينٍ كَمُوسَى قَ وأغشب ذا على ظنبي قال يا عصر على فأذق I be. قال ألقق يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى فألقها سَنُعِيدُ غَيْرَ تَبَلُّلَهُ قَالَ الْحُضَّانُ وَلَا تقف سَنُعِيدُ غَيْرَ da kawi laaga mo mi da kaila jaana o mi sila I think I've done root through mm -hmm. Hallelujah. <laughs> وقا <تصفيق> أشدد به أذري وأشرك في أمريكا نسبحك كثيرا ونأكرك كثيرا إنك كل ويستل لي أمري رب إش راح لي صليري. y'all. يروعنا فكرك كثير Go uh, yeah. أَلِقْ ذِي فِي جِبَّةِ التَّابُوتِ أَنِّي قَذِفْتِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفْتِ في اليم. صوت فقل في في اليم مقل اليم مبثا ساحل يا قذ وعد فلقيت عليك محبة لا قدر فلا بد سنين ذا خبر ثم اجى اترى ثم جئت على قدر. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَاءً بَاسِقًا مِنَ عليني ولي تصنع علي قولك لا على. لقد نثنا فن جينا فرجينا ثم من الظلم بوفتنا تفوتنا ابلت سنينتي to mag soala ko da sala bi في أجل مدينة ثم جئت على يا موسى واصطناتك صدق الله العظيم بما كل واعتقد فيما احكم ان لق كنت بقولك الحق قبل الحق انزل قبل الحق نزل عشنا لحظات مع نوره الايمان تلا علينا القراش شعبان عبد العزيز صياد القرب للذعوه التلفزيون العربي بممريه مصر العربية والمقيم ب سراوه رقم التليفون 42 970.